بعدكم ما يشاءكما إن شاءكم من ذرية قوم آخرين إنما توعدون لا آتيه وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل